بارودتي بيدي ورجابتك فني بارودتي بيدي ورجابتك فني شيشان فانتظري فجري ولا تهني شيشان فعقيدتي اقوى أبقى على الزماني فعقيدتي اقوى ابقى على الزماني حسني اذا عصفت بموجة الفتن قسني إذا عصفا بموجة الفتن والصبر لي في شدة المحني والصبر لي, في شدة المحني, والصبر لي في شدة المحني بارودتي بيدي وبجعبتي كفني بارودتي بيدي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 بيت من أقيني أو خيمة نسجات من ريح كانوني أو خيمة نسجات من ريح كانوني سأظل أمطرهم حمم البراكيني سأظل أمطرهم تمم البراكيني يا دولة الكفر بعلوجك الخمر يا دولة الكفر بعلوجك الخمر لن يهدأ ابدا في موطني الطهري لن يهدأ ابدا في موطني الطهري بارودتي بيدي وبجعبتي كفني بارودتي بيدي وجواب كفنيسيسان ف تظري فجر ولا تني سيسان <تصفيق> ف قضري ولا تني سيسان ف تظري ولا تنيسي ف تظري فجرري ولا تين